إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بصوت قال إني أشهد الله واشهدوا قال إني أشهد الله وشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعهم لا تضيعون إن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 ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا كفوا ربهم ألا إن عادا كفوا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاه صالح قال يا قوم عبد الله ما لكم من إدراك غير هو أن شأكم من الأرض واستعمركم فيها